ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسسا قال بئس ما خلفتوني من بعدي أعجلكم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بلأم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي وفر لي ولأقي وأدخل ما في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة, وذلة في الحياة الدنيا وكذا ذين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ اخذ الالواح فونسقتها مدوا وَتِينُ سَقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ مِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا الْمِيَّقَاتِنَ فَلَمَّا أَقَذَصُوا رَجْفَتُهُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَيَّى أَتُهْلِكُنَا بِمَا تَعْلَسُ فَهَـٰهَا إن هي إلا كثرة كت ضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فأغفر لنا وارحمنا ساغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافر